يقول لا يا ليت لو نعشق حبايبنا بدون قلوب لا يا ليت لو نعشق حبايبنا بدون قلوب عشان القلب ما يدفع ثمن الخيانه احباب ولا يا لو حب العشيق يهم من المحبوب ولا يجرح حاسيسه يحرقالي لي ثيابه خساره ما بقى وسط المحبه غير حمل ذنوب خساره قلت للحب الحب يوم قرر غيابه خساره من عنا قصه تغرب المكتوب قست، لين أجبرت قلبي يبادل وقتها اعتابه بدأت يومي لمحتلي المحروم النظر مطلوب وصرت أموت من دونه إذا جل قلب يحيابه فذاك الصوب أوجه له إذا قاله ابذاك الصوب واجيب أسباب لجل لو وما فادت أسبابه ولاقي في شفاح لعذوب وثنكت المشروب وفي حضنه مرمل نسوه وراحه وقرابه وإذا حرك سمو الطرف أشقى بالهدف واذوب وراف بعالم ثاني سبايب نظرة اهدابه وفي الآخر يخليني جريح مولع ومسلوب من الحب العظيم اللي تعدى حبرها اكتابه ويترك قلب من حبه محال انه بيوم يتوب ولا هو اللي كسب حبه ولا اخذ منها تعاب عشان كتب قلب لكني طلبت ثم المحبوب ولكن الغرام الغرامق وراحت بعدها اركابه تلوموني اللي أكررت لو نعشق بدون قلوب عشان القلب ما يدفع ثمن لخيامة أحبابه عشان القلب ما يدفع ثمن